اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار أنت أهل الوفاء أنت أهل الوفاء أنت أهل الوفاء, أنت أهل الوفاء الحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك, احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَن عَذَابِ